الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وظارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف قال وفي التمائم المعلقات أي التي تعلق على الصبيان ودواب ونحوها إن تكو, أي إن تكو هي أي التمائم آيات قرآنية مبينات وكذلك إن كانت من السنن الصحيحة الواضحات فالاختلاف في جوازها واقع بين السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم فبعضهم أي بعض السلف أجازها يروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهما من السلف والبعض منهم كف أي منع ذلك وكرهه ولم يره جائزا منهم عبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمر, وعقب عبد الله بن عمر وعقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأصحابه كالأسود وعلقمة ومن بعدهم كإبراهيم النخعي وغيرهم رحمهم الله تعالى ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور لا سيما في زماننا هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فإن المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموطن يذكر خلاف أهل العلم في التميمة المعلقة إذا كانت من القرآن والأذكار الماثورة وسبق البيان أن التميمة إذا كانت ليست من القرآن ولا من الأذكار الماثورة باتفاق أهل العلم حرمة وباطلة وضرب من ضروب الجاهلية والضلال لكن في هذا الموطن يبين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالتميمة أو تعليق التميمة إذا كانت من القرآن ليس فيها إلا القرآن أو الأذكار الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فما حكمها في هذه الحالة أيضا ينبغي أن يعلم لو كانت قرآناً شيبة بأشياء ليست من القرآن ولا من السنة فحكمها كما سبق محرمة باتفاق أهل العلم لكن الكلام هنا على ما كان من التمائم من القرآن خالصا أو مضموما إليه بعض الأذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فما حكمها في هذه الحال ذكر رحمه الله تعالى أن أهل العلم اختلفوا في جوازها فمنهم من أجاز ومنهم من منع ورجح رحمه الله تعالى المنع وهو الصواب أن التمائم حتى وإن كانت من القرآن فإنه لا يجوز تعليقها لأسباب عديدة الأول عموم المنع في الأدلة الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المنع من التماء مطلقا والأصل بقاء المنع على عمومه حتى يأتي مخصص لهذا العموم ولا يوجد في النصوص الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز تعليق التمائم من القرآن لا إرشادا إلى ذلك ولا فعلا له ولا إقرارا عليه ليس في السنة الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك الأمر الثاني ما ذكره رحمه الله تعالى هنا بقوله ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور. ففي المنع سد للذريعة في المنع سد للذريعة ذريعة الاعتقاد المحذور يعني أن يتدرج الأمر بالناس فاتخذون تميمة من القرآن ثم يمزج لهم بالقرآن غيره ثم يكون بأشياء ليست من القرآن وهذا, وهذا أمر يؤكده واقع كثير من الناس فكم من إنسان علق تميمة قيل له إنها من القرآن ثم تكشف الأمر أنها ليست كذلك لا سيما أن من يعطى التميمة ممن يصنعها يعطى إياها مغلفة لا يدري ما بداخلها ويبني كثير من الناس في تعليقهم لها على حسن ظنه بمن أعطاه تلك التميمة وقد فتحنا بعض هذه التمائم مما كان يظن من علقها أنها ليس فيها من القرآن ورأيت بعيني فيها مع القرآن أسماء للشياطين رأيته بعيني فككته بيدي ورأيته بعيني ومن كان علقها قال أنها ليس فيها إلا القرآن وهذا الذي أشار إليه العلماء رحمهم الله في كتب العقائد سيانة لعقائد الناس وحفظا لها من إضلال المظلين قالوا سدا للذريعة سدا للذريعة أي ذريعة ضلال والباطل وأن يدخل المرتزقة على العوام والجهال من خلال هذا المدخل فيوهمونهم أن تلك التمائم إنما هي من القرآن فقط فينزجون لهم فيها أشياء من الضلال الباطل ويوهمونهم أنها إنما هي من القرآن فقط الأمر الأمر الثالث في المنع من التميمة وإن كانت من القرآن أن في هذا تعريضا للقرآن للامتهان وسيأتي الإشارة إلى هذا عند المصنف رحمه الله تعالى فيعرض كتاب الله سبحانه وتعالى للامتهان لأنه يعلق هذه التميمة إن كانت فعلا من القرآن ثم يكون على غير طهارة بحدث أصغر أو بحدث أكبر أو تكون معه في موطن قضائي الحاجة أو نحو ذلك فيعرض كتاب الله أو آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى للامتهان الأمر الرابع أن الشريعة إنما جاءت في هذا الباب بالرقى والرقى فيها التزاء الى الله ومناجات له سبحانه وتعالى ودعاء وتذلل وتعظيم لله عز وجل بخلاف التميمه التي تعلق يعلقها المرء و لا يكون في الغالب تعلق المرء باللجوء إلى الله عز وجل كما هو الشأن في الرقى وإنما يكون تعلقه بهذا الشيء المعلق في عنقه أو عضده أو عضده أو معصمه أو نحو ذلك ولهذا الصحيح أن التميمة لا يجوز أن تعلق حتى وإن كان المكتوب فيها من القرآن الكريم نام قال رحمه الله تعالى ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور لا سيما في زماننا هذا فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال فلا, فلا أن يكره في وقتنا هذا وقت الفتن والمحن أولى وأجدر بذلك نعم لأن الزمان المتاخر فيه غلبة الجهل وضعف الإيمان والخطورة على عقائد الناس من دواخل الباطل وأبواب الشرف العقائد الفاسدة لضعف عقائد الناس من جهة وقلة علمهم بشرع الله سبحانه وتعالى من جهة أخرى فإذا كان كثير من الصحابة والتابعين كرهوا هذه التمائم التي من القرآن أن تعلق في الزمن الأول فلا فلأن يكون ذلك في الأزمنة المتأخرة من باب أولى لغلبة الجهل وقلة العلم وضعف الإيمان نام قال رحمه الله تعالى كيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة إليها وهذا فعلا واقع يعني بعض من يكتبون التمائم بعض من يكتبون التمائم فعلا فعلوا هذا الذي اشار إليه رحمه الله توصلوا بهذه الرخص يعني الرخصة في جواز فعليق التميمة من القرآن إلى محظ المحرمات وجعلوها حيلة وسيلة فأصبح بعض هؤلاء يكتب حجوبا وتمائما وتعاويذ يزعم أنها من القرآن وهي ليست كذلك ليست كذلك قد تكون لا يوجد فيها من القرآن شيء وقد يكون فيها نسجا للقران بالباطل ويفعل ذلك هؤلاء تقربا للشياطين وبعضهم انما همه في هذا الباب انما همه في هذا الباب اخذ اموال الناس واكلها بغير حق وهذا الجنس الاخير يكتب أي شيء يحرك قلمه باي شيء وينطوي ما كتبه في غلاف يغلفه بجلد ثم يعطيه من يعطيه من الجهلة فاصبح هذا بابا اصبح هذا بابا من ابواب الابواب التي دخل من خلالها هؤلاء على كثير من العوام والجهال قال توصلوا بهذه الرخص إلى محبل المحربات وجعلوها حيلة ووسيلة, إليها حيلة ووسيلة إليها ولهذا كثير من هؤلاء الذين يكتبون من أعظم ما يؤكد عليه عدم فتح هذه التميمة المعلقة ويبين لمن أعطاه إياه أن فتحها في خطورة عليه ولهذا ما يجرى كثير منهم على ففتحها ويمنع من فتحها, يمنع من فتحها لما يعلم فيها من أشياء لو طلع عليها لما علقها هؤلاء نعم. قال رحمه الله تعالى فمن ذلك أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك؟ ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم نعم هذا رأينا في بعض هذه الحجوب يكتب آية الكرسي مثلا ويضع بين أسطرها طلاسم وربما وضع أسمال شياطين وربما وضع رموزا أو حروفا تشير إلى معاني معينة وهذا فيه من الامتهان بالقرآن والاستخفاف بما لا يخفى وهذا الامتهان باب من أبواب التقرب للشياطين التي يا يرتبط بها هذا الذي يكتب تلك الحجب قال رحمه الله تعالى ومنها أنهم يصرفون قلوب العامة عن التوكل على الله عز وجل إلى أن تتعلق قلوبهم بما كتبوه بل أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيء هذه فائدة مهمة يعني من يعلق التميمة يصرف بهذا المعلق عن التوكل على الله يصرف بهذا المعلق عن التوكل على الله فيصبح اعتقاده فيما علق ولهذا بعض هؤلاء عندما يؤمر بنزعها ينتفض ويخاف على نفسه من ضرض محض لأن قلبه تعلق لأن قلبه تعلق بهذا الذي في عضده أو في عنقه تعلق قلبه به وانصرف بهذا التعلق عن التوكل على الله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله تعالى فيأتي أحدهم إلى من أراد أن يحتال على أخذ ماله مع علمه أنه قد أولع به فيقول له إنه سيصيبك في أهلك أو في مالك أو في نفسك كذا وكذا أو يقول له إن معك قرينا من الجن أو نحو ذلك ويصف له أشياء ومقدمات من الوسوسة الشيطانية موهما أنه صادق الفراسة فيه شديد الشفقة عليه حريص على جلب النفع إليه فإذا امتلأ قلب الغبي الجاهل خوفا مما وصف له حينئذ أعرض عن ربه وأقبل على ذلك الدجال بقلبه وقال به الآن يصنعون هذا بالهاتف الآن يصنعون هذا بالهاتف يتصل بعضهم على أرقام ويخاطب من اتصل ويخاطب من اتصل به يقول فيك كذا وفيك كذا أو يقول رأيت فيك رؤيا أو أخبرني القرين أو أشياء من هذا القبيل حتى يدخل في قلبه خوفا ووجلا فلما يشبعه تخويفا وإرجاثا يعرض عليهم من بعد ذلك مثل هذه الحجب المزعومة التي يوهمه أن فيها خناصه من, من هذه الأشياء نعم قال رحمه الله تعالى فإذا امتلأ قلب الغبي الجاهل خوفا مما وصف له حينئذ أعرض عن ربه وأقبل على ذلك الدجال بقلبه وقال به والتجاء إليه وعول عليه دون الله عز وجل وقال له فما المخرج مما وصفت وما الحيلة في دفعه فكأنما بيده الضر والنفع فعند ذلك يتحقق فيه أمله ويعظم طمعه فيما عسى أن يبذله له فيقول له إنك إن أعطيتني كذا وكذا كتبت لك من ذلك حجابا طوله كذا وعرضه كذا ويصف له ويزخرف له في القول وهذا الحجاب علقه من كذا وكذا من الأمراض أترى هذا مع هذا الاعتقاد من الشرك الأصغر؟ لا بل هو تأله لغير الله وتوكل على غيره والتجاء إلى سواه وركون إلى أفعال المخلوقين وسلب لهم من دينهم فهل قدر الشيطان على مثل هذه الحيل إلا بوساطة أخيه من شياطين الإنس قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ولهذا توصل بعض هؤلاء الذين يكتبون مثل هذه الحجب إلى أن يعلق في بعض الناس ما يبلغ العشرة العشرة حجب كل واحد منها له اختصاص بزعمه هذا يختص بدفع العين وهذا للشفاء من المرض وهذا لجلب السعادة وهذا لكذا ولهذا فعلا في بعض المناطق يعلقون وخاصة على الصبيان أكثر من حجاب وكل حجاب بزعمهم له اختصاصه وله مجاله ويعلقون منها على الدواب على السيارات أيضا في البيوت أكثر من من حجاب وكل حجاب له مجال واختصاص بزعمها أولا وهذا فيه من إفساد عقائد الناس وتضيع أديانهم وتعليقهم بمثل هذه الخرق والجلود والأوراق تعليق قلوبهم بهذه الأشياء ما فيه فساد عقائدهم وتوكلهم على الله وثقتهم به سبحانه وتعالى والتجاعهم إليه جل في علا نعم. قال رحمه الله تعالى ثم إنه يكتب فيه مع طلاسمه الشيطانية شيئا من القرآن ويتعلقه على غير طهارة ويحدث الحدث الأسرار والأكبر وهو معه أبدا لا يقدسه عن شيء من الأشياء هذا أيضا من وجوه منع التميمة من القرآن أن في ذلك تعريضا للقرآن وبعض آياته للامتهان نعم قال رحمه الله تعالى تالله ما استهان بكتاب الله تعالى أحد من أعدائه استهانة هؤلاء الزنادقة المدعين الإسلام به والله ما نزل القرآن إلا لتلاوته والعمل به وامتثال أوامره واشتناب نواهيه وتصديق خبره والوقوف عند حدوده والاعتبار بأمثاله ولالتعاض بقصصه والإيمان به كل من عند ربنا أعلم نعم, نعم يعني هذا الذي أنزل القرآن لأجله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب لأجل هذا أنزل القرآن لتتدبر آياته القرآن ويتذكر الغافل ويتعظ المتعظ ويهتدى بهدايات كتاب الله عز وجل وأما هؤلاء ف. جعلوا القرآن لغير ما أنزل جعلوا القرآن لغير ما أنزل ولهذا صار حظهم من مجرد تعليقه هذا إن كانوا علقوه هو فقط وأما من يدخلون معه أشياء فهؤلاء فيهم من الزيادة في الانحراف ما سبق بيانه نام قال رحمه الله تعالى وقد عطلوا وهؤلاء قد عطلوا ذلك كله ونبذوه وراء ظهورهم ولم يحفظوا إلا رسمه كي يتأكلوا به ويتكسبوا كسائر الأسباب التي يتوصلون بها إلى الحرام إلى الحلال ولو أن ملكا أو أميرا كتب كتابا إلى من هو تحت ولايته أن يفعل كذا وترك كذا وأمر من في جهاتك بكذا وانههم عن كذا ونحو ذلك فأخذ ذلك الكتاب ولم يقرأه ولم يتدبر أمره ونهيه ولم يبلغه إلى غيره ممن أمر بتفليغه إليه بل أخذه وعلقه في عنقه أو عضده ولم يلتفت إلى شيء مما فيه البتة لعاقبه الملك على ذلك أشد العقوبة ولسامه سوء العذاب فكيف بتنزيل جبار السماوات والأرض الذي له المثل الأعلى في السماوات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه هو حسبي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هذا مثال لطيف جدا ذكره رحمه الله تعالى يبين قبح الصنيع الصنيع هؤلاء الذين أصبح حظ من القرآن مجرد اتخاذه حجابا أو تعويذا يعلق إما في شيء من البدن أو في مركوب أو نحو ذلك مع هجرا للقرآن لتلاوته وتدبر معانيه والعمل بما فيه فما عمل هؤلاء بما أنزل القرآن لأجله فإن القرآن إنما أنزل لا يتلى وقام تتدبر آياته ويعمل بما فيه ويعمل بما فيه وهذا المثال الذي ذكره رحمه الله مثل واضح في بيان فساد هذا الأمر الذي عليه هؤلاء نام قال رحمه الله تعالى وَإِن تَكُنْ مِمَّا سِوَى الْوَحْيَيْنِي فَإِنَّهَا شِرْكٌ بِغَيْرِ مَيْنِي بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيماء للإسلامي قال وإن تكن أي التمائم مما سوى الوحيين بل من طلاصم اليهود وعباد الهياكل والنجوم والملائكة ومستخدم الجن ونحوهم أو من الخرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد فإنها شرك أي تعلقها شرك بدون مين أي بدون شك إذ ليست هي من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة بل اعتقد فيها اعتقادا محظا أنها تدفع كذا وكذا من الآلام لذاتها, لذاتها الخصوصية لذاتها لخصوصية زعموا فيها الله بل اعتقد فيها اعتقادا محظا أنها تدفع كذا وكذا من الآلام لذاتها لخصوصية زعموا فيها كاعتقاد أهل الأوثان في أوثانهم بل إنها قسيمة أي شبيهة بالأزلام نعم يعني الشيخ رحمه الله يذكر هنا ما يتعلق بالتمائم التي ليست من الوحي والتمائم التي ليست من الوحي إما أشياء تكتب يعني على قسمين مثل ما أشاره هنا إما أشياء تكتب من طلاسم اليهود وعباد الهياكل والنجوم أو أسماء الشياطين أو أشياء من هذا القبيل هذا نوع والنوع الآخر الخرز والأوتار والحلق من الحديد ونحو ذلك وهذه التي هي الخرز والأوتار والحلق من الحديد بعض الناس يتخذها على أنها سبب من أسباب العافية مثل ما مر معنا في الحديث الرجل الذي علق حلقة من صفر قال عليه الصلاة والسلام منكرا عليه ما هذه قال من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فبعضهم يعلق مثل هذه الأشياء ظنا أنها من الأسباب أسباب الشفاء فيقول الشيخ رحمه الله إذ ليست هي من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة ليست من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة ومن هذا القبيل ما شرط إليه في وقت قريب الحلقة التي ولسورها النحاسية التي يستعملها بعض الناس ويزعمون أن فيها تخفيفاً للآلان فهذه ينطبق عليها ما ذكره رحمه الله هنا أنها ليست من الأسباب المباحة ولا الأدوية المعروفة الأدوية المعروفة الأعشاب والدهونات التي إما يدهم بها البدن علم بالتجربة فائدتها له أو يشرب منها أو يسف أو يستعط أو غير ذلك هذه الأدوية المعروفة بالتجارب والتجارب في العلاج باب مباح في اتخاذ الدواء والعلاج من خلاله أما هذه التعليق هذه أوهام أوهام وليست من الأسباب المباحة ولا من الأدوية المعروفة وقد سئل الإمام ابن باز رحمة الله عليه عن هذه الأساور التي فتن بها بعض الناس في هذا الزمان فقال رحمه الله في جوابه تأملت في هذا الأمر طويلا واستشرت عددا من الأطب واستشرت عددا من المشايخ وطلاب العلم والذي توصلت إلي أن هذه من جملة التمائم الممنوعة وأخذ يسوق الحديث من تعليق مثل هذه الأشياء فينبغي على المسلم أن لا يغتر فمثل هذه الأشياء ليست من الأسباب المعروفة ليست من الاسباب المعروفه ولا من ليست من الاسباب المباحه ولا من الادويه المعروفه كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله نعم قال رحمه الله تعالى بل انها قسيمه اي شبيهه الازلام التي قال كان قال بل اعتقدوا فيها اعتقادا محضا انها تدفع كذا وكذا من الالام لذاتها لخصوصيه زعموا فيها لخصوصيه زعموا فيها بعض ال النحاس الذي يعلق أو الشيء يزعمون فيه مثل ما زعم ذلك الأول الذي جاء الذكر أمره في الحديث قال من الواهنة يعني أن هذا المعلق يخفف الألم والوجع الذي يصيب العضد نعم قال رحمه الله تعالى بل إنها قسيمة أي شبيهة الأزلام التي كان يستصحبها أهل الجاهلية في جاهليتهم ويستقسمون بها إذا أرادوا أمرا وهي ثلاثة قداح مكتوب على أحدها افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل فإن خرج في يده الذي فيه افعل مضى لأمره أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك أو الغفل أعاد استقسامه وقد أبدلنا الله تعالى وله الحمد خيرا من ذلك صلاة الاستخارة ودعاءها لما ذكر هذه التمائم والمنع منها والتحذير من تعليقها قال في بيان فسادها قال هي قسيمة الأزلام استقسمون بالأزلام هي قسيمة الأزلام أي شبيهة بالأزلام ووجه الشبه بينها وبين الأزلام يأتي عند المصنف في قوله من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفة للشرع والاستقسام بالأزلام جاهلية جاهلية نجل الله أمة الإسلام منها فكان أهل الجاهلية ان أراد الواحد منهم أن يدخل في تجارة أو يسافر أو يقدم على زواج يأتي بهذه الأزلام ويستقسم بها فيضعها ثلاثة بين يدي أحدها افعل والآخر لا تفعل والثالث غفل يعني ليس فيه شيء فإن خرج له افعل فعل وإن خرج له لا تفعل لم يفعل وإن خرج له الغفل أعاد أعادى الاستقسام بالأزلام فهذه جاهلية وسفه في العقول سفى عظيم جدا والله سبحانه وتعالى عوض أمة الإسلام بصلاة الاستخارة ما أعظمها وما أبركها وأشد نفعها على المسلم فيما هو قادم عليه فعندما يقدم المسلم على أمر يتردد فيه من زواج أو تجارة أو سفر أو نحو ذلك يصلي ركعتين لله يفزع إلى الله عز وجل ثم يستخيره داعيا بالدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام يستخير الله عز وجل مفوضا أمره إلى الله معلنا فقره والتجاءه إلى الله سبحانه وتعالى اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب ثم يسأل يسأل الله عز وجل أن يختار له الخير في الاقدام او الإحجام إن كان في الاقدام خير أن يسره لا وإن كان في الاقدام شر أن يصرفه عنه يفوض أمره إلى الله عز وجل ويعلن عدم علمه وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى والاستخارة بركة على المرء في حياته بركة عظيمة جدا فما خاب من استخار ربه وفوض أمره إليه سبحانه وتعالى الاستخارة بركة عظيمة للمرء والناصح لنفسه في مثل هذه الأشياء من زواج أو سفر أو تجارة أو نحو ذلك من الأشياء لا يقدم عليها إلا وقد فوض أمره إلى الله بهذه الاستخارة العظيمة التي هي من محاسن هذا الدين وجماله العظيم والبركة التي فيه على الناس في حياتهم ومعالهم آآ آآ شؤونهم وأعمالهم من تجارة أو سفر أو زواج أو غير ذلك فهو بركة عظيمة على المرء في حياته فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى عوض أمة الإسلام بهذه الاستخارة فرق بين من يصلي هذه الاستخارة العظيمة وبين من يجلس وأمامه هذه الأزلام افعلوا لا تفعل وغفل ان جاء أعاد الاستقسام هذه الجاهلية وضياع في العقول فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن هدانا للإسلام وأن جعلنا مسلمين نعم قال رحمه الله تعالى والمقصود أن هذه التمائم التي من غير القرآن والسنة شريكة للأزلام وشبيهة بها من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفة للشرع في البعد عن سيمة أولي الإسلام أي عن زي أهل الإسلام نعم يعني هي بعيدة عن سيمة أهل الإسلام أي عن خصالي أهل الإسلام وسمتهم وصفاتهم نعم فإن أهل التوحيد الخالص من أبعد ما يكون عن هذا وهذا والإيمان في قلوبهم أعظم من أن يدخل عليه مثل هذا وهم أجل شأنا وأقوى يقينا من أن يتوكلوا على غير الله أو يثقوا بغيره وبالله التوفيق نعم وبالله التوفيق ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يهدينا أجمعين إليه سراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتو إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا